الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلاهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق نعم أنت فتنتي الشباب فكم من شاب رأى هذه الصورة وكم من مغرد ومغرده رأوا هذه الصورة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 أخوكم في الله صلاح عناد الأنزي